ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يذعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجلاف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر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 فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ وَلَقَبْ جَاءَ آلَ فِزْعَوْنَ النُّذُرْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرْ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرْ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرْ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرْ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذَهَا وَأَمَرْ